من آمن بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذير وعبد الطاغوت كَشَرٌ مَكَانًا وَأَضَلَّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون عَنْ عن قولهم الإثم وأكلهم لبئت ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَا يَزيدًاَّ كَثَِم مِنْهُمَّا أُمزِلَ إلَيكَ مِرْ الرَبِّكَ طُغْيانَ وَكُفْرَ وَأَلقَنَ فَْنَهُم الْعَدَ وَتَ وَبَغْقَ أَ إِلَ يَومِ القيامة كلما 111. ويأخذوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب